عن أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله ت م ل أ الميزان وسبحان الله والحمد لله ت م ل أ ن ي أ و ت م ل أ ما بين السماوات و ا ل أ ر ض و ا ل ص ل ا ة نور و ا ل ص د ق ة برهان والصبر ضياء و ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك أ و عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها رواه مسلم م مسلم من سلام هذا خرجه حدثه الحديث رواية أبا ا ل يحيى زيد أبي كثير س بن سلام حدثه أن بن أن وحدته عن الأشعري أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله ت م ل أ الميزان فذكر الحديث وفي أ ك ث ر نسخ صحيح مسلم والصبر ضياء وفي بعضها والصيام ضياء وقد اختلف في سماع في يحيى بن أبي كثير بن من زيد بن سلام فأنكره يحيى بن معين بن فأنكره بن زيد يحيى وخرج أ أحمد ث ب بسماعه ت التصريح ه هذه منه الإمام الرواية وفي و هذا الحديث النسائي وابن ماجه من ر و ا ي ة م ع ا و ي ة بن سلام عن أ خ ي ه زيد بن سلام عن جده أ ب ي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أ ب ي مالك فزاد في إ س ن ا د ه عبد الرحمن بن الرحمن غنم ويقوي ر ر ج ح هذه ا ا ل و ة بعض الحفاظ و ا ا ل م ع بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى ابن ابي من سلام اعلم يحيا زيد اخيه كثير ويقوي ذلك انه قد روي عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي مالك من وجه اخر وحينئذ فتكون ر و ا ي ة مسلم منقطعة وفي حديث م ع ا و ي ة بعض ا ل م خ ا ل ف ة لحديث يحيى بن أ ب ي كثير ف إ ن لفظ حديثه عند ابن ماجه إ س ب ا غ الوضوء شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله ملء الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماء و ا ل أ ر ض و ا ل ص ل ا ة نور و ا ل ز ك ا ة برهان والصبر ضياء و ا ل ق ر آ ن ح ج ة لك أ و عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها وخرج الترمذي حديث يحيى بن أ ب ي كثير الذي خرجه مسلم ولفظ حديثه الوضوء شطر ا ل إ ي م ا ن وباقي حديثه مثل سياق مسلم وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي من حديث رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي الله الله رسول وسلم صلى في أو فقوله ي يده التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين لله تملأه والطهور والحمد ما السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان نصف نصف نصف ف صلى الله عليه وسلم الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن فسر بعضهم الطهور هاهنا بترك الذنوب كما في قوله تعالى إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون وقوله وثيابك فطهر وقوله إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال ا ل إ ي م ا ن نوعان فعل وترك فنصفه فعل ا ل م أ م و ر ا ت ونصفه ترك وهو تطهير النفس بترك المعاصي ح و وهو ر تطهير بترك ا النفس ا ت ل م وهذا القول محتمل لولا أ ن ر و الوضوء ي ة ا شطر ا ل إ ي م ا ن ترده وكذلك ر و ا ي ة إ س ب ا غ الوضوء وأيضا الذنوب الأعمال ففيه كثيرا المعنى النفس السابقة كالصلاة فإن جهة تطهر نظر من من من فكيف لا تدخل في اسم الطهور ومتى دخلت ا ل أ ع م ا ل أ و بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الايمان إ ي م ن و ا ل ص ح ح الذي عليه الأكثرون ا عليه ل أن ر د بالطهور ها ه ا التطهر بالماء من الأحداث وكذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء وكذلك مسلم بتخريجه بدأ من في وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الايمان إ ي م ن فمنهم من أنه النصف المراد قال بالشطر الجزء لا ب ع ن فيكون ه الطهور جزءا ن ل إ ي م ا وهذا فيه استعماله الشطر إنما يعرف استعماله لغة في النصف ضعف يعرف في بأن لغة ومنهم ل الرجل أ ن في حديث الرجل من بني سليم ل ا ط و ر نصف ا ل إ ي ا ن ك من ا سبق و م ه م من قال المعنى أ ن ه يضاعف ثواب الوضوء إ ل ى نصف ثواب ا ل إ ي م ا ن لكن من غير تضعيف وفي هذا نظر وبعد ومنهم من قال الإيمان يكثر الكبائر كلها والوضوء من الإيمان كلها قال الكبائر يكثر يكفر الصغائر فهو شطر ا ل إ ي م ا ن بهذا الاعتبار وهذا يرده حديث من أ س ا ء في ا ل إ س ل ا م أ خ ذ بما عمل في ا ل ج ا ه ل ي ة وقد سبق ذكره ومنهم من قال الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان فصار نصف الإيمان وهذا ضعيف ومنهم من مع الإيمان الإيمان من المراد بالإيمان نصف هاهنا قال قال فصار الصلاة ضعيف يكفر كما في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م والمراد صلاتكم إ ل ى بيت المقدس ف إ ذ ا كان المراد ب ا ل إ ي م ا ن ا ل ص ل ا ة ف ا ل ص ل ا ة لا تقبل إ ل ا بطهور فصار الطهور شطر ا ل ص ل ا ة بهذا الاعتبار حكى محمد هذا التفسير محمد بنصر المروزي بنصر في كتاب الصلاة عن إ س ح ا ق بن ر ا ه و ي عن يحيى بن آ د م و أ ن ه قال في معنى قولهم لا أ د ر ي نصف العلم إ ن العلم إ ن م ا هو أ د ر ي ولا أ د ر ي فاحدهما أ ح د ه م نصف كان الآخر قلت كل ت شيء ت ه نوعان ف أ ح نصف له و و س ا ء كان عدد ل ى ا ل س و ا ء أ ولقد أحدهما أزيد من ا آ خ ر ويدل حديث على هذا س م ت الصلاة بيني وبين ب ع ي نصفين والمراد ق ر ا ء ة ا ل ص ل ا ة ولهذا فسرها ب ا ل ف ا ت ح ة والمراد أ ن ه ا م ق س و م ة ل ل ع ب ا د ة والمساله أ ل ة ف ع العبد ب الرب ا والمسألة المراد ا د ة قسمة حق حق وليس ل م ك ت ا السواء على وقد ذكر هذا الخطابي واستشهد بقول العرب نصف ا ل س ن ة سفر ونصفها حضر قال وليس على تساوي الزمانين فيهما لكن على انقسام الزمانين لهما وان تفاوتت مدتاهما وبقول شريح وقيل له كيف أ ص ب ح ت قال أ ص ب ح ت ونصف الناس علي غضبان يريد أ ن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه فالمحكوم عليه غضبان والمحكوم له راض عنه فهما حزبان مختلفان ويقول الشاعر ا د ه أنهم ينقسمون قسمين قلت ومن هذا المعنى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة المرفوع في الفرائض أ ن ه ا نصف العلم خرجه ابن ماجه ف إ ن أ ح ك ا م المكلفين نوعان نوع يتعلق ب ا ل ح ي ا ة ونوع يتعلق بما بعد الموت وهذا هو الفرائض وقال ابن مسعود الفرائض ثلث العلم ووجه ذلك الحديث الذي خرجه أ ب و داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن ع م ر مرفوعا العلم ث ل ا ث ة وما سوى ذلك فهو فضل آ ي ة م ح ك م ة أ و ث ن ة ق ا ئ م ة أ و ف ر ي ض ة ع ا د ل ة وروي عن مجاهد أ ن ه قال ا ل م ض م ض ة والاستنشاق نصف الوضوء ولعله أ ر ا د أ ن الوضوء قسمان أ ح د ه م ا مذكور في ا ل ق ر آ ن والثاني م أ خ و ذ من ا ل س ن ة وهو ا ل م ض م ض ة والاستنشاق أو أراد أن والاستنشاق المضمضة يطهر باطن الجسد وغسل سائر ا ل أ ع ض ا ء يطهر ظ ا ه ر ة فهما نصفان بهذا الاعتبار ومنه قول ا بن مسعود الصبر نصف الإيمان, واليقين الإيمان كله. وجاء ا الإيمان ل كله ي ي ق ن و من ر و ا ي ة يزيد الرقاشي عن أ ن س مرفوعا ا ل إ ي م ا ن نصفان نصف في الصبر ونصف في الشكر فلما كان ا ل إ ي م ا ن يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات ولا ينال ذلك كله إ ل ا بالصبر كان الصبر نصف الإيمان. فهكذا الصبر الإيمان يقالوا نصف ف ي ا ل و و ض ء إنه ن ص ف ا ل ص ل ا ة وأيضا فالصلاة تكثر الذنوب والخطايا بشرط إ س ب ا غ الوضوء و إ ح س ا ن ه فصار شطر ا ل ص ل ا ة بهذا الاعتبار أ ي ض ا كما كتب مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم النبي الله قال الطهور الذي في صحيح عليه يتطهر عليه صلى عن عن فيصلي هذه الصلوات ا ل خ م س ة إ ل ا كانت كفاره لما بينهن وفي روايه له من أتم ا له و و ض ء كما م ر الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما مفتاح مفتاح كفارات بينهن وأيضا فالصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من م حديث جابر ر ف وكل ع ا و من ا ل ص ل ا ة والوضوء موجب لفتح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة كما في صحيح مسلم عن ع ق ب ة بن عامر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إ ل ا وجبت له ا ل ج ن ة وعن ع ق ب ة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أ ح د يتوضا فيبلغ أ و يسبغ الوضوء ثم يقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله إ ل ا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها من شاء وفي الصحيحين عن ع ب ا د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن عيسى عبد الله وابن أمته أ وكلمته ل ق ا ه ا إلى م ر وروح ي م م ن ه وان ا ل ج ن ة حق و أ ن النار حق أ د خ ل ه الله من أي أ ب و اي ب الجنة ا ا ل ن ث م ة ش ابواب ء الوضوء فإذا كان الوضوء مع الشهادتين و مع م ج ا لفتح أ ب الجنه ة صار الوضوء نصف الوضوء ورسوله بهذا الاعتبار. وأيضاً فالوضوء الاعتبار خصال الإيمان الخفية بهذا جداً من ا لا ت ي ل يحافظ على ي في حديث وغيره النبي ه ا إلا كما ثوبان ل مؤمن عن ص الوضوء ل عليه ه س ل لا على ل م يحافظ ا و إ ل ا مؤمن والغسل من الجنابه ة قد ورد أ ن أ د اداء ء الأمانة كما العقيلي من خرجه ح ي أبي ث ل د د ر ا عن الامانه ن ب ي صلى ل ل عليه ل ه و س ق ل خمس م جاء ب ن إيمان مع دخل ا ل ج ن ة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن و أ ع ط ى ا ل ز ك ا ة من ماله طيب النفس بها قال وكان يقول وايم أ ي من ل ل لا ه ف ع ل ذلك إلا ؤ م ن و ص الله م رمضان ا وحج ب ي ت استطاع من إ ي سبيلا الأمان قالوا وأدى يا أ ب ا الدرداء وما أ د ا ء ا ل أ م ا ن ة قال الغسل من الجنابه ف إ ن الله لم ي ا ت م ل ابن آ د م على شيء من دينه غيرها وخرج أيوب وسلم الصلوات والجمعة الخمس ماجة الجمعة ابن النبي الله قال أبي من عن حديث عليه صلى إلى وجاء أ الأمانة كفارة لما بينهن. قيل وما أداء الأمانة د ا كفارة لما وما قال الغسل ا ء قيل ل من بينهن ن ب جنابة أبي ة شعرة فإن تحت كل شعرة جنابة. وحديث كل ل ر ا ا د د الذي قبله جعل في ه الوضوء من أجزاء الصلاة وجاء من في حديث آ خ ر خرجه البزار من ر و ا ي ة ش ب ا ب ة بن سوار حدثنا ا ل م غ ي ر ة بن مسلم عن, الأعمش عن ابي ل أ أ ع عن م ش صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا ا ل ص ل ا ة ث ل ا ث ة أ ث ل ا ث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أ د ا ه ا بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله وقال تفرد به ا ل م غ ي ر ة والمحفوظ عن أ ب ي صالح عن كعب من قوله فعلى هذا التقسيم الوضوء ثلث ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن يجعل الركوع والسجود كالشيء الواحد لتقاربهما في الصوره ة الصلاة فيكون نصف أيضا ويحتمل أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها الوضوء والأقوال أن إن من خصال الأعمال بتطهير الجسد وتنظيفه فصارت الجسد خصال ا ل إ ي م ا ن قسمين أ ح د ه م ا يطهر الظاهر و ا ل آ خ ر يطهر الباطن فهما نصفان بهذا الاعتبار والله أ ع ل م بمراده ومراد رسوله في ذلك كله وقوله وسلم والحمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزانة وسبحان الله والحمد لله أو تملأ ما بين السماوات والأرض بين الله ما تملأني لله تملأ فهذا شك من الراوي في لفظه وفي ر و ا ي ة النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والارض أ ر ض وفي حديث ل ل سليم التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماء ل ر ج من ما بني نصف بين ا و وخرج التسبيح ر الافريقي عمر م من ذ ي حديث يزيد النبي عليه عن بن عن بن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله الله صلى الله و ل قال ل م ا ت س نصف الميزان والحمد لله ت م ل أ ه ولا إ ل ه إ ل ا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إ ل ي ه وقال ليس إ س ن ا د ه بالقوي قلت اختلف في إ س ن ا د ه على الافريقي فروي عنه عن أ ب ي علقمة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ز ي ا د ة والله اكبر ملء السماوات والارض ل ملء السماوات والارض أ ر ض و م بينهن و خ ج الفريابي ي أ ا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال إحداهما من بن عن حديث عليه جبل صلى وما س ل ق ل كلمتان قالها لم يكن لها ناهية دون العرش والأخرى تملأ يكن إحداهما من ما ناهية دون بينهن السماء والأرض لا ل إ إلا الله والله أكبر فقد ت ض م ت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات ا ل أ ر ب ع التي هي أ ف ض ل الكلام وهي سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر فاما أ م ا ل ح د لله ف ت ت ف ق الحمد أ ا كلها د ي ي ث على أنه ل الميزان أ و ق ق ي لله إنه ضرب م ث وإن المعنى لو وقيل المعنى كان الميزان الحمد جسما ا لملأ الميزان وقيل بل ل ل عز وجل يمثل أ ع م ا ل بني آ د م و أ ق و ى ل ه م صورا ترى يوم ا ل ق ي ا م ة و ت و ز ا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان كأنهما أو أو تقدمه غمامتان القرآن البقرة عمران فرقان من طير صواف وقال وآل طير من كلمتان حبيبتان إ ل ى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك ق أسقل الخلق ا ما الميزان الحسن ل يوضع في و المؤمن ي أ ت ي ه عمله الصالح في قبره في أ ح س ن ص و ر ة والكافر ي أ ت ي ه عمله في أ ق ب ح ص و ر ة وروي أ ن ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام و أ ع م ا ل البر تكون حول الميت في قبره تدافع عنه و أ ن ا ل ق ر آ ن يصعد فيشفع له وأما رواية والحمد أو والأرض الراوي والأرض تملأ يملأ مسلم تملآن ما السماء ما السماء سبحان الله مسلم سبحان الله الذي بين بين لله ففي فشك في هل هو الكلمتان أ و إ ح د ا ه م ا وفي ر و ا ي ة النسائي وابن ماجه ا ل ت س ب ي ع والتكبير ملء السماء والارض أ ر ض وهذه ل وهل المراد يملآن السماء والأرض أو أن كل منهما يملأ ذلك؟ هذا محتمل ر هريرة و أو ا أنهما معا ما ي بين وفي حديث أبي ة أشبه أن هذا وحده التكبير والرجل الآخر أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض. وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي و أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمرو ا ل ر ج ل من بني سليم أ ن التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملاه أ أن ه وسبب ذلك ل المحامد ل ت إثبات ح م ي د ك ا إثبات صفات الكمال لله فدخل ذلك في ونعوت الجلال كلها والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب و ا ل آ ف ا ت والاثبات إ ث ب ت التسبيح أكمل لكن من لم مجردا مقرونا بما السلب ولهذا يدل على يرد إ اكمل ل ا فتارة ا يقرن ب ل ح من د كقول س ب ح ا ا ل ل ه وبحمده و س ب ح ا ا ن ل ل والحمد لله ه و ت ا ر ة باسم من ا ل أ س م ا ء ا ل د ا ل ة على ا ل ع ظ م ة والجلال كقوله سبحان الله العظيم ف إ ن كان حديث أ ب ي مالك يدل على أ ن الذي ي م ل أ ما بين السماء و ا ل أ ر ض هو مجموع التسبيح والتكبير ف ا ل أ م ر ظاهر و إ ن كان المراد أ ن ك ل منهما ي م ل أ ذلك ف إ ن الميزان أ و س ع مما بين السماء والأرض فما ي م ل أ الميزان هو أ ك ب ر مما ي م ل أ ما بين السماء و ا ل أ ر ض ويدل عليه أ ن ه صح عن سلمان رضي الله عنه أ ن ه قال يوضع الميزان يوم ا ل ق ي ا م ة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول فيقول فتقول الملائكة يا لمن هذا الله تعالى الملائكة لمن لمن خلقه ربي تزن شئت من سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه ولكن الموقوف هو المشهور وأما والرجل وحده السماوات والأرض وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض وما أبي أنه يملأ أن يملأ من سليم ما مع التكبير التكبير التهليل علي بني بين بينهن ففي حديث هريرة حديث و أ م ا التهليل وحده ف إ ن ه يصل إ ل ى الله من غير حجاب بينه وبينه وخرج الترمذي من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إ ل ه إ ل ا الله مخلصا إ ل ا فتحت له أ ب و ا ب السماء حتى تفضي إ ل ى العرش م ج ت ن ب ة الكبائر وقال أ ب و أ م ا م ة ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش وورد أ ن ه لا يعدلها شيء في الميزان في وفي حديث البطاقة المشهور وقد خرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي آخره عند الإمام أحمد ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم أحمد أحمد الرحمن وقد عند البطاقة المشهور الإمام ولا الله بسم خرجه آخره وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن نوحا عليه السلام لما حضرته ا ل و ف ا ة قال لابنه امرك بلا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ن السماوات السبع و ا ل أ ر ا ض ي ن السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إ ل ه إ ل ا الله في ك ف ة رجحت بهن لا إ ل ه إ ل ا الله وفيه أ ي ض ا عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن موسى عليه السلام قال يا رب ي علمني شيئا أ ذ ك ر ك به و أ د ع و ك به قال يا موسى قل لا إ ل ه إ ل ا الله قال كل عبادك يقول هذا إ ن م ا أ ر ي د شيئا تخصني به قال يا موسى لو أ ن السماوات السبع وعامرهن غيري و ا ل أ ر ض ي ن السبع في ك ف ة ولا إ ل ه إ ل ا الله في ك ف ة مالت بهن لا إ ل ه إ ل ا الله وقد اختلف في أ ي الكلمتين أ ف ض ل ا ك ل م ة الحمد أ م ك ل م ة التهليل وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره وقال النخعي كانوا يرون أ ن الحمد أ ك ث ر الكلام تضعيفا وقال الثوري ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله والحمد يتضمن إ ث ب ا ت جميع أ ن و ا ع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله اصطفى من الكلام أ ر ب ع ا سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون ح س ن ة أ و حطت عنه عشرون س ي ئ ة ومن قال الله أ ك ب ر مثل ذلك ومن قال لا إ ل ه إ ل ا الله مثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون ح س ن ة أ و حطت عنه ثلاثون س ي ئ ة وقد روي هذا عن كعب من قوله وقيل إ ن ه أ ص ح من المرفوع وقوله صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ل ا ة نور والصدقه برهان والصبر ضياء وفي بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار فهذه صحيح ضياء بعض الأعمال نسخ من لكن مسلم الثلاثة كلها منها ما يختص بنوع من أ ن و ا ع النور ف ا ل ص ل ا ة نور مطلق ويروى ب إ س ن ا د ي ن فيهما نظر عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ص ل ا ة نور المؤمن فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم تشرخ بها قلوبهم وتستنير بصائرهم ولهذا بها بصائرهم تشرخ كانت ق ر ة عين المتقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت ق ر ة عيني في ا ل ص ل ا ة خرجه أ ح م د والنسائي وفي ر و ا ي الجائع يشبع والضمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة وفي المسند عن ابن عباس قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد حبب إ ل ي ك ا ل ص ل ا ة فخذ منها ما شئت وخرج أ ب و داود من حديث رجل من خ ز ا ع ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أ ق م ا ل ص ل ا ة وارحنا بها قال مالك بن دينار ق ر أ ت في ا ل ت و ر ا ة يا ابن آ د م لا تعجز أ ن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا ف أ ن ا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب ر أ ي ت نوري يعني ما يفتح للمصلي في ا ل ص ل ا ة من ا ل ر ق ة والبكاء وخرج الطبراني من حديث ع ب ا د ة بن الصامت مرفوعا إ ذ ا حافظ العبد على صلاته ف أ ق ا م وضوءها وركوعها وسجودها و ا ل ق ر ا ء ة فيها قالت له حفظك الله كما حفظتني وصعد بها إ ل ى السماء ولها نور حتى تنتهي إ ل ى الله عز وجل فتشفع وجل وهي نور لصاحبها للمؤمنين في قال ب و و ر ه م ل سيما ص ابو ة الليل كما قال أ الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل ل ظ ل م ة القبور وكانت ر ا ب ع ة قد فترت عن وردها بالليل م د ة ف أ ت ا ه ا ات في منامها ف أ ن ش د ه ا صلاتك نور والعباد رقود ونومك ضد ل ل ص ل ا ة عنيد وهي في ا ل آ خ ر ة نور للمؤمنين في ظلمات ا ل ق ي ا م ة وعلى الصراط ف إ ن ا ل أ ن و ا ر تقسم لهم على حسب أ ع م ا ل ه م وفي المسند وصحيح بن حبان عن عبد الله بن عبد بن عن الله عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ذكر ا ل ص ل ا ة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا و ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا ن ج ا ة ولا برهان واخرج الطبراني ب إ س ن ا د فيه نظر من حديث ابن حديث وأبي هريرة عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات ا ل خ م س ة في ج م ا ع ة جاز على الصراط كالبرق اللامع في أ و ل ز م ر ة من السابقين وجاء يوم ا ل ق ي ا م ة ووجهه كالقمر ل ي ل ة البدر و أ م ا ا ل ص د ق ة فهي برهان ا و ل برهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ومنه حديث أ ب ي موسى أ ن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس ومنه سميت ا ل ح ج ة ا ل ق ا ط ع ة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه فكذلك الصدقه برهان على صحه ة الإيمان ا ل وطيب ن ف بها ع ل ا م ة على وجود ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن وطعمه كما في حديث عبد الله بن م ع ا و ي ة الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم ا ل إ ي م ا ن من عبد الله وحده و أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله و أ د ى ز ك ا ة ماله ط ي ب ة بها نفسه رافدة عليه في كل عام في عليه كل وقد ذ ك ر خرجه الحديث داود أبو و ذكرنا قريبا حديث أ ب ي الدرداء في من أ د ى ز ك ا ة ماله ط ي ب ة بها نفسه قال وكان يقول لا يفعل ذلك إ ل ا مؤمن وسبب هذا أ ن المال تحبه النفوس وتبخل به ف إ ذ ا سمحت ب إ خ ر ا ج ه لله عز وجل دل على ص ح ة إ ي م ا ن ه ا بالله ووعده ووعيده ولهذا وسلم وقاتلهم العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على منعها والصلاة عنه منعها أيضا منعت بعد رضي برهان على ص ح ة ا ل إ س ل ا م وقد خرج ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي من حديث كعب بن ع ج ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ص ل ا ة برهان وقد يشهدوا وأن رسول أقاتل حديث محمدا ذكرنا شرح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في حتى إله ويقيم ا ل ص ل ا ة و ي ؤ ت ا ل ز ك ا ة أ ن ا ل ص ل ا ة هي ا ل ف ا ر ق ة بين الكفر و ا ل إ س ل ا م وهي أ ي ض ا أ و ل ما يحاسب به المرء يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ن تمت صلاته فقد أ ف ل ح و أ ن ج ح وقد سبق حديث عبد الله بن ع م ر فيمن حافظ عليها أ ن ه ا تكون له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة و أ م ا الصبر ف إ ن ه ضياء والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع ح ر ا ر ة و إ ح ر ا ق كضياء الشمس بخلاف القمر ف إ ن ه نور محض فيه إ ش ر ا ق بغير إ ح ر ا ق قال الله عز وجل هو هنا الله والقمر نورا ومن هنا وصف الله شريعة موسى الذي الشمس ضياء جعل شريعة ب أ ن ه ا ضياء كما قال ولقد آ ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين و إ ن كان قد ذكر أ ن في ا ل ت و ر ا ة نورا كما قال إ ن ا انزلنا ا ل ت و ر ا ة فيها هدى ونور ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من ا ل آ ث ا ر و ا ل أ غ ل ا ل و ا ل أ ث ق ا ل ووصف ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه ا نور لما فيها من ا ل ح ن ي ف ي ة السمحه قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال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 ف إ ن معنى الصبر في ا ل ل غ ة الحبس ومنه قتل الصبر وهو أ ن يحبس الرجل حتى يقتل والصبر المحمود أ ن و ا ع منه صبر على ط ا ع ة الله عز وجل ومنه صبر على معاصي الله عز وجل, ومنه صبر على أقدار الله عز وجل و ا ل صرح ب على الطاعات وعن ل ا م ر م من ا ا ت أفضل ل ص بذلك ر الأقدار صرح على المؤلمة ب السلف منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما وقد روي ب إ س ن ا د ضعيف من حديث علي مرفوعا إ ن الصبر على ا ل م ص ي ب ة يكتب به للعبد ث ل ا ث م ئ ة درجه ة وإن الصبر ا ا على ل ط يكتب له به س ت م ا ئ ة د ر ج ة و إ ن الصبر عن المعاصي يكتب له به ت س ع م ا ئ ة د ر ج ة وقد خرجه ابن أ ب ي الدنيا وابن جرير الطبري ومن أفضل أنواع الأنواع الصيام فإنه يجمع فإنه لأنه أفضل الصبر الصبر على الأنواع الثلاثة لأنه صبر على ط ا ع ة الله عز وجل وصبر عن معاصي الله ل أ ن العبد يترك شهواته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إ ل ي ه اليها و ه ذ ا ف الحديث الصحيح ا ل ل إن الله عز عمل وجل يقول كل ب به ن فإنه وأنا إنه آدم الصيام له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك ش ه وفيه ت ه وطعامه وشرابه و من أجلي أ ي ض ا صبر على ا ل أ ق د ا ر ا ل م ؤ ل م ة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر وقد وسلم حديث جاء الرجل النبي الله في بني سليم عن النبي صلى الله عليه من عن إ ن الصوم نصف الصبر وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أ ك ث ر من عسر الوقوف على سر كون الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن والله أ ع ل م وقوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو وجل قال الله لك عليك حجة عز وجل وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا قال بعض السلف ما جالس أ ح د ا ل ق ر آ ن فقام عنه سالما بل إ م ا أ ن يربح أ و أ ن يخسر ثم تلا هذه ا ل آ ي ة وروى عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمثل ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أ م ر ه فيتمثل له خصما فيقول يا رب ي حملته إ ي ا ي فشر حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال ش أ ن ك به فيؤخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أ م ر ه فيتمثل خصما دونه فيقول يا رب ي حملته إ ي ا ي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال ش أ ن ك به ف ي أ خ ذ ه بيده فما يرسله حتى يلبسه ح ل ة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملكي ويسقيه ك أ س الخمر وقال ابن مسعود ا ل ق ر آ ن شافع مشفع وماحل مصدق فمن جعله أ م ا م ه قاده إ ل ى ا ل ج ن ة ومن جعله خلف ظهره قاده إ ل ى النار وعنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع القرآن لصاحبه قال القيامة يجيء فيكون قائدا إ ل ى ا ل ج ن ة أ و يشهد عليه فيكون سائقا إ ل ى النار وقال أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي إ ن هذا ا ل ق ر آ ن كائن لكم أ ج ر ا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا ا ل ق ر آ ن ولا يتبعكم ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه من اتبع ا ل ق ر آ ن هبط به على رياض الجنة ومن اتبعه ا ل ق ر آ ن زخ في قفاه فقذفه في النار قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أ و موبقها وخرج ا ل إ م ا م أ ح م د وابن حبان من حديث كعب بن ع ج ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها وفي ر و ا ي ة خرجها الطبراني الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها وفاد نفسه فمعتقها وقال الله عز وجل ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها قد أ ف ل ح من زكاها وقد خ افلح ب من والمعنى دساها قد أ من زكى نفسه بطاعه الله وخاب من دساها بالمعاصي فالطاعه تزكي النفس وتطهرها فترتفع والمعاصي تدسي النفس وتقمعها فتنخفض وتصير التراب كالذي يدس في التراب ودل الحديث على أ ن كل إ ن س ا ن فهو ساع في هلاك نفسه أ و في فكاكها فمن سعى في ط ا ع ة الله فقد باع نفسه لله و أ ع ت ق ه ا من عذابه ومن سعى في م ع ص ي ة الله فقد باع نفسه بالهوان واوبقها ب ا ل آ ث ا م ا ل م و ج ب ة لغضب الله وعقابه قال ل الله عز و ج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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه ا ل ل و الله ر ؤ والله ف ب ع ب ا ا د و ل رؤوف بالعباد وقال تعالى قل إ ن الخاسرين الذين خسروا أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة ألا أبي ذلك هو الخسران المبين وفي الصحيحين هو هريرة وفي عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أ ن ز ل عليه و أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن يا معشر قريش اشتروا أ ن ف س ك م من الله لا الله المطلب لا الله شيئا يا شيئا أغني أغني عنكم من بني عنكم من عبد وفي ر و ا ي ة للبخاري يا بني عبد م ن المطلب ف أنفسكم س اشتروا من ل ل ه يا بني ا عبد اشتروا انفسكم من الله يا ع م ة رسول الله يا ف ا ط م ة بنت محمد اشتريا أ ن ف س ك م ا من الله لا أ م ل ك لكما من الله شيئا وفي ر و ا ي ة لمسلم أ ن ه دعا قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أ ن ق ذ و انقذوا أ ف س ك كعب م من مرة النار بني ابن ن يا أ أ ن ف س ك م من النار يا بني مرة ابن كعب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 وخرج الطبراني والخرائطي من حديث ابن عباس مرفوعا من قال إ ذ ا أ ص ب ح سبحان الله وبحمده أ ل ف م ر ة فقد اشترى نفسه من الله تعالى وكان من آ خ ر يومه عتيقا من النار وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل بأموالهم اشترى جماعة السلف الله من أنفسهم من فمنهم عز من تصدق بماله كحبيب أ ب ي محمد ومنهم من تصدق بوزنه ف ض ة ثلاث مرات أ و أ ر ب ع كخالد الطحان ومنهم من كان يجتهد في ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ويقول إ ن م ا أ ن انا أسير أسعى في رخبتي فكاك م ه م عمر بن عطبة و اسير ب ح كل و اثني تسبيحة عشر الف ب قال د ديته كأنه قد ر ي قتل ت كأنه نفسه فهو ه ك ف بديتها ا ق الحسن المؤمن في الدنيا ك ا ل أ س ي ر يسعى في فكاك رقبته لا ي أ م ن شيئا حتى يلقى الله عز وجل وقال ابن آدم إنك تغدو أو تروح ابن الأرباح طلب فليكن إنك نفسك آدم همك في فإنك لن تربح مثلها تربح أبدا قال أبو بكر بن عياش ا ق لي ل رجل م ر ة و أ ن ا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق ا ل آ خ ر ة ف إ ن أ س ي ر ا ل آ خ ر ة غير مفكوك أ ب د ا قال فوالله ما نسيتها بعد وكان بعض السلف يبكي ويقول ليس لي نفسان إ ن م ا لي نفس و ا ح د ة إ ذ ا ذهبت لم أ ج د أ خ ر ى وقال محمد بن ا ل ح ن ف ي ة إ ن الله عز و جعل ل ج ا ل ج ن ة ثمنا ل أ ن ف س ك م فلا تبيعوها بغيرها وقال من كرمت نفسه عليه لم نفسه يكن للدنيا عنده قدر عليه له وقيل من أ ع ظ م الناس قدرا قال من لم يرى الدنيا كلها لنفسه خطرا و أ ن ش د بعض المتقدمين أ ث ا م ن بالنفس ا ل ن ف ي س ة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تملك ا ل أ خ ر ى ف إ ن أ ن ا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو ا ل غ ب ن لئن ذهبت نفسي بدنيا أ ص ي ب ه ا لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن